ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمد منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا